من تناوي تغير افكر فيكو انت من تداري بلل الاسيب نفسي الهمي والافكاري افضل افكر فيكو البعاق صو الأولى والديد ناري لمن تناوي لمن تناوي لمن تناوي Zaki och dami A shukha ya lak A shukha ya lak A Kelly McGovern اناوي لما انت